قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا ياتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون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 وَقَدَّرَ فِيهَا مَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلنِّسَاءِ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَا طَوْعًا أَمْ كَرْهًا قَالَتَا بَأَيِّ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 إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بِمَا بما أرسلتم به كافرون فأما عادهم فاستكبروا في الأرض بغير الحق و قالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكان بآياتنا يرحبون فأرسلنا عليهم مريحا صر في عيا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأقذتهم صاعقة العذاب لون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 حتى إذا ما جاؤها شهد عليهم سمعهم شَهِدَ عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدت علينا قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شه وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ إِلاَّ أَنَّ النَّارَ لَوْ فِي هَذَا دَارٌ الخلد جزاء جزاء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 أنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنار، يسبحون له بالليل والنار، وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض قاسعة فإذا أنزلنا عليها الماء.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 ولا غداك ينادون بمكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فخط لف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب من عمل صالحا لنفسه ومن أساء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 وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظلوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء ماء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من داعي براء أمسة لا يقول إن هذا لي لا وَمَا إن هذا لي وما رضى أظلم الساعة قائمة ولأرجعت إلى إلى ربي لدي عنده للحسنى فلننبئ ان الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا اناءمنا على الانسان اعرض ولابجاله واذا مسه الشر فدو دعاء عريب